يقول سبحان من درر المطر وحيابها القاع الهميت الفضل لها والشكر لها والحمد لها والمن لها المانع اللي تمنع وتعطي منك عطيت يا كابل الرزق اليتيم اللي تولتها ارمله على محمد صل يا ربي وسلمه والبيت صحبها وبلغنا معاها المنزله يا صاحبي وغلا صاحبي يا نايف ويت ويت علم رشايد الكويت الطيب منهم منهل رجال عبسه يا صاحبي وغلا صاحبي نايف ويت ويت علم رشايد الكويت الطيب مرحب علم الكويت الطيب منهم اللي بنولي في قلوب العزه بيت أحفاده مجد الماضي اللي يحفظها مستقبلها ماتهم مثل الجبال الشم وولها حذيت سلالة العز القديمة بعزها متسلسلة ودي صرح لك وخاذ انك تحطها ما انشيت ودي صرح لك وخاذ انك تحطها ما انشيت وينسلسيت وتنتخي عزوها وتقدحها قنبله ما ودك إذا ضاقت جوجل وسيعها كم بليت ودارت عليك النايبات وترحبت المعضله الا برشيدي من الرشيد نجده ولا اهل الكويت برشيدي من الرشيد نجده ولا اهل الكويت من دون قاصر في رجال مجدهما ما نجله لو الربع من فوق الهقاويه لاقيت مالك مزه الربع ايام من فوق الها لا لاها قيت اللي يتنصب حاكم وحاكم تضيقه وتعزله فيروسهم حب ما يضحنها الزمانه المستميت فيروسهم حب ما يضحنها الزمانه المستميت وعيونهم تقدح شراراً من شراره المرجلة لكن نايف لا عدم صاحبته ولا خليت من وقفته وقفه وراء وقفه ولا هي لو ولا يا صاحبي نايف سعيد الحظ من حظها بخيتم وكل راعي حظ حظها في اللزومة يجمّلها إلى نويتة تزور شيخ لا على الصيت صيت خذ مع قلبي يقول اللي بقوله أو قله وشلون ما يرضى علي وأنا قبل مزعل رضيت وشلون ما يزعل علي وانا اتشرف بزعل يا سيدي يلي على العالي من المجد اعتليت أرض ما هي برض زراعية ما تنبت سنبله وسنابلك تملى بطون الفقراء اللي تبيت ودينها لك في السماء في كل ليلة امشح على في رحلة المنفى لكنك ما نفيت مقام اللي كل عزنا. للمكارم يشعلها تضيق بماليزيا او تتسع بي ما هنيت الا ما ذكراك في واد يغرد بلبل بغيت أطرش لك خبر لكن والله ما قويت من نبل تختار وسيله وصل مستنبل وطاحت دموعي من غلاك وضقت منها واستحيت إلا وقفت اصيح في دمعي غلا واستعجل ما هو بعيد يلعب بكيت اللي على بعده بكيت رجال وبكيلي لي على رجال وين المشكله؟ قهوه ايفيل يلعب بكيت اللي على بكيت رجال وبكيلي على رجال ويش المشكله مجرم سوا جريمه يوم غبت ويوم جيت تكبلي ايدي هيفتك ولا ما هي بمكبله وتنتيل للمجرم شرع الله واختر ما بغيت ما عظوا عنها المجني عليها اقتله والعز ما هو بشت وخوية وكم برميل زيت العز جدك على ابوك وانتهى تكمله العز ما هو بشت وخوية وكم برميله زيت العز جدك وردها أبوك وانت تكمله واللي سرى في ليل اسود مو حشن من دونه ليت ما أو يتم معا ويتم من راس ثيبنا في جبلها يا كم مصباحا قد غبشته وكم ليلنا قد سريت وانا كتوفي بالحمول الكايدات محمله ما هم مسره واحد ودعها له عند المبيت ولا اخذها له ساعتين الا وهو في حماها له سريتها مسره الملك عبد العزيز وهم مصر واحدنا ودعها لها عند المبيت ولا خذها لها ساعتين إلا وهو فحماها لها صريتها مصر الملك عبد العزيز من الكويت حتى حكم نجد نسمى من علوها لسفلها من عادتي يجهل برايي كله ما مش قولة وحكيت ولا حسب للسنين الماضية والمقبلة ما حد يحط في قبر حدا رضيت ولا ما رضيت ويحط حد في قبر حد كل اللي حاسب ذا